والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه سديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق دنا فتدنى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما انى امحا ما كذب الفؤاد ما راى افتماره له على ما يرى ولقد رااه نزله اخرى عند سدره المنتهى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 أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَلَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الْبَكَرُ وَلَهُ الْأُنْفَىٰ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ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 غَيرَتْ وَلِاُولَانَ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا يَبْغِي شَفَاعَتَهُ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ بِمَن يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْغُمَافِ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شيئا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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عميلوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجاتبون كبائر الإثن والفواحش إلا لمن إن ربك واسع مغفرة هو أعلم بِكُمْ إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في قطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما لاتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا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 وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا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 وَأَنَّهُ هو رَبُّ الشِّعَرَاءِ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَتَرَكْنَا مِنْهُمْ لَوْحًا مِنْ حَجَرٍ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا ما غشا